إج مَا فَكِهَة وَنَخُلرَُّن فَبأَ آلَ إَّكُ ما تُ تَّبًا فيِيجَِّ خَيراتُ شيسًَا فَبأَ آلَ إَبّكُ ما في الخيام فبأي آلاء ربكما لُمَّ قُصةُ فيِيخِييم فَب أيأَلَ رَِّكُ م تُ تَّب لَْ يَطُمِسُمَّسُ قَِ لَهُم وَلا جَ فَذ يَا بِكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي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 في جنات النعيم سلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها